اللهم من الشيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قل بال 1000 وَقُلْ مَا Ooh, فأَنظَلَّمَس س ق وََّا فأَخ وقلنا نبطوا بعضكم لبعض عدوء ولكم في أن أن آدم Bi gesù O nang um, والذين كفروا وكان ذنوبهم أولئك أولئك يا بنى إسرائيل كون يا Well wow. uh Olá! ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحقا أَمَّنَ الناس بِالْبَرِّ وَالسَّمَاءِ أَمْ كُنْتُمْ قُرْآنًا أَمْ كُنْتُمْ Vain الذين يظنون أنهم ملاقوا الدين